ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صرّم وضونة متكلين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأقواب وأبارق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء ما إلا قيل سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منبود وظل ممدود وما إم مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى لا آكلون من شجر من ذكٌ. قناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تملون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأ سألونا فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحورون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 أنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة